بسم الله الرحمن الرحيم حالي العليم في كذلك يحيي إليك وإلى النذين من قبرك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تَجَالَتِ السَّمَاوَاتُ وَيَتَفَكَّرْنَ مِنْ يَوْمٍ سَوْفَ يُنَبِّئُنَّنَا وَلَنَا يَخْبُرُونِ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِي أَوْحَى فِي الْأَرْضِ ألا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَيُعَذَّبُنَّ إِنَّ اللَّهَ حَفِيظٌ عَلِيمٌ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وما وكلانك يحينا إليك قرآن عربيا عربيا لتنزرهم القرى ومن حظنا وتنزر يوم الجمع ذا والبقية فليكن في الجنة في السعين ولو شار الله نجعلهم رهمة واحدة ولكن ينخل الظالمون ما لنا منهم <اليستخدوا> من ولي ولا نصير <ظهور> الا يتخذون الظلم ياليا صنمهم الولي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الغفار وهو يحمل الميت الى اعلى شيء قليل wa la khalasun li shamil fa hasna ila allah laikum wa rabbiy alayhi salatu wa salam wa qabil salat ya rabbijal musmin min an nafuzukal waja wa لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ جُنُوبِهِ وَلَا دَخِلٍ لَهُ وَلَا مَكَانٍ بِالسَّمَاءِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ فَنَزِّلْ سُلْطَانًا يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا وَهُوَ قَدِيرٌ إِنَّ ذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَاعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ وَقَالُوا إِنَّ الْحَقَّ وما يخصينا به إبراهيم ونسى وإنسى أن أقيم الدين أن أقيم الدين ولا تتبرقوا فيه فبرعنا المسرسين ما wa la tafarru illa min dabl narjā an al وللا سلمة سمغت من ربك لا أجل سنة لكل بينهم وإن الذين أردوا الكتاب من بعدهم لكي شكهم هم رئبا ثم لانك تدعوا استاقل سماء منك ولا تستعى هواهم أهو وقل آمنك بما يَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالنَّصْرِ مِن رَّبِّهِمْ رَبِّ قُلْنَا رَبُّكَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا بيننا بيننا. بيننا حُجَّةَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي الْأَمْرِ بَعْدَ مَا جَاءَ الْحُجَّةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَلَا يُلْزَمُ لعن الساعة قريبة يستعجل بها الذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنوا بسطورنا منها ويعلمون أنها الحق ألا أنه الذين ينارون بالساعة لذين لا الله يطيف من عباده ورزق من إن يسعى ومن يريد حرق <تصفيق> الآخرة نبه له في حرقه ومن ينسى نريد حرق الجنيه محتمون منها محتمون منها وما له في الآخرة نبه له في حرقه أنهم شركاء شعرانهم من الدين ما لم يأذن به الله وما لا لا لا سلن في الفصل لمن يكفرهم الله عندهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في عباس ما يشاعون عند ربهم ذلك الغلط الكريم ذلك اشكروا <تشف> الله عباده الذين آمنوا وعلموا الصالحات قل لا أسألكم علي أجرا إلا النوذة في الغربا ومن يقصر حسنة النجلة وفيها حسنا إن الله غفور شكور أن يقولون السماعة الله كبدا فإن شاء الله على قلبك ويمحو الله الباطل ويحسو الحصر بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل الشربة ويعقوا عن السيئات ويعلموا ما يتقرون ويستجيب الذين آمنوا عن الصالحات ويزيدهم من قبله والشاف لهم علام شديد ولو بسأت الله الرسل عباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبر بقير وهو يُنَزِّلُ الغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمَا بَعَثْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ فبما تسبت أيديكم ويعطوا عن كثير وما أنصهم بوجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواب في البحر كالأعلى إن يشأ يسكن الريح فيردى الزرمات على ظهره إن في ذا مش لآيات لكل صبار شكور أرغبهم بما سفل ويعطوا عن شكير ويعلم الوزين يجادلون في آيات ما مالهم من محير ثماء पीछे से مساء الحياة الدنيا وما عند الله خير وما عند الله خير وأبطى للذين آبنوا على ربهم يترشنون والذين يجتمدون سبائر الإثمان فواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين اكتجابوا لربهم وعقاموا صلاة وأمرهم شورا بينهم وإما رجبنا اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَدَارُ الْقَيَّامَةِ سَمَاوَاتُهَا وَأَرْضُهَا تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الناس إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض من الحصة قول الله إشنهم عذاب الهدين هو لمن صبر وغبر إنه ذلك من عجل الأمور ومن يظلم الله فمينه عمي ولي من بعده ودرى الظامنين من ناره van ben وترادعهم اعرضون عليها خاشعين من الزل خاشعين من الزل ينظرون من طرف خافي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأذروا الله بالقيامة ألا إن الظالمين في عذاب متين ومن يبني الله فمانه من سبيا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يغني الله مرد له من الله ما لكم من مرجع فإن عربوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إي البلاغ وإنا إلا أدغنا الإنسان لنا رحمة فرحة وإن تصرهم سيئة بما قدم الحردون فيهما الإنسان كفور للأيون في السماء والأرض يخطر ما نشاء يهد لمن يشاء إلافا ويهد لمن وَيَأْتِي عِندَهُ مَن, وشاء إنه علوم حبير ولا كان لبشر من ما يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ أُرْسِلْنَا إِلَىٰ كُلِّ أُمَّةٍ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْ عِبَادِهِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ان الذين قبلنا مرحوم سجلنا في كتابنا والذي مات ولا شيء عنه ذنون لهديته من نشاء نهدي بمن نشاء من عبادنا ورنم من تهدي الى عرصه جناب الليل وليل النهار ما للسماوات وناظر الارض الا الى الله ينصير الالم